أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام, العظام لحما ثم ثم أنشأناه خلقا آخر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 وما كنا عن الخلق غافلين وَأَنزَلْنَا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الْأَرْضِ وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم, لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكنون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ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 وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون, يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن اطعت بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون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 قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم, فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يدبروا الْقَوْلَ أَمْ جاءهم ما لَمْ يَأْتِ أَبَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ الْأَوَّلِينَ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 بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما وعظاما انا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا ان هذا الا اساطير الاولين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 قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فَإِذَا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فَأُولَئِكَ, فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جهنم فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا, وكنا قوما ضالين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 فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون <تصفيق> اني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم انهم هم الفائزون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 إنه لا يفلح الكافرون، وَقُرْبِبْ فِي الْوَرْحَبِ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاغِبِينَ